12. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 14. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد